الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما, بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه لقوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت متفق عليه ويباح إذا سكت بينهما لأنه لا خطبة إذا لم ينصت لها أو شرع في دعاء لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له وتحرم إقامة الجمعة, وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر, في أكثر, أكثر موضع في أكثر من موضع من البلد. في أكثر من موقع من البلد. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه لم يقيموا إلا جمعة واحدة، إلا لحاجة كضيق وبعد وخوفة لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير. فصار إجماع قاله في الكافي والمغيب. وقيل لإعطاء رحمه الله. إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر قال لكل قوم مسجد يجتمعون فيه فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة لحصول الاستغناء بها فأنيط الحكم بها ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة رواه الإمام البيهقي وعن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه فليضف إليها أخرى وعنه مرفوعا رضي الله تعالى عنه من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة متفق عليه وإن أدرك أقل نوى ظهرا وقال أبو إسحاق, وقال أبو إسحاق بن شاق الله ينوي جمعه لألا تخالف نيته مع نيه إمامه ثم يبني عليها ظهرا لانهما فرض من وقت واحد قاله في الكافي وأقل السنة بعدها ركعتان لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه وأكثرها ست لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي فليصلي بعدها أربع ركعات رواه الجماعة إلى البخاري فالمجموع ست ركعات ركعتان من فعله وأربع من أمره قاله في القواعد وسن قراءة سورة الكهف في يومها لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه رواه البيهقي وأن يقرأ في فجرها الاسلام ميم السجدة وفي الثانية هل أتى نص عليه لأنه عليه السلام كان يفعله متفق عليه وتكره مداومته عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة قاله أحمد وقال جماعة لئلا يظن الوجوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه في هذا الفصل بقيه أحكام تتعلق بالجمعة وبالخطبة وبتعددها ونحو ذلك ثم يتعلق بالخطبة تحريم الكلام والإمام يخطب بحيث يتعلق يسمعه من حوله او نحو ذلك هكذا اجاع في ذلك هذا الحديث اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت اللغو لا يتجنبونه والذين هم عن اللغو معرضون أي فقد عملت لغوان يقلل من اجر الجمعة أو يبطل حظك منها هذا لأنه كلام قد يشغل أعباد من سولك والمعمور أنهم ينصتون لخطرة الإمام ينصتون له ويحضرون ألبابهم وقلوبهم لما يقول لأنه يقوم بنصيحة وبتوجيهات وبتعليمات يقصد بها إفادتهم فإذا انشغلت قلوبهم بحركة أبدانهم أو بحركة ألسنتهم أقل إصحاؤهم وانشغلوا بغير الخطبة فكان في ذلك نقصاً في حظهم وفي أجرهم هذا بالنسبه إلى كلمة واحدة أنصت وكيف بما هو أكثر قد استثنى أمن ذلك بعض الكلمات أكى التأمين إذا دعا أبي دعوات فإن يؤمنون على دعائه إذا قال مثلا اللهم اعز الإسلام والمسلمين يقول كل آمين كذلك أعظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أبي الشهادة أشهد أن محمدا عبده ورسوله فالسامعون يقولون صلى الله عليه وسلم جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أرغم أنهم لأن ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم أكذلك عظا ألفظ الشهادة إذا تشاهد فإن المستمعين يوافقونه بقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إذا ذكر اسم الله اتق الله لا باس أن يقول كل منهم سبحانه أو تعالى الله أو عز وجل فإن هذا إجابة للخطيب ولا يسغل كلاما كثيرا أما لو سلم أحدهم فإنك لا ترد عليه ولك أن ترد عليه بالإشارة بتهريك رأسك أو بتهريك يدك للإشارة إلى أن عليه أن ينصت. هكذا هكذا لك أيضا إذا مد يديه إليك للمصافحة هكذا لك أيضا أن تشير إليه أو أن تمسكه برؤوس أصابعك ولا تتكلم بقولك عليكم السلام او ما اشبه ذلك كذلك بالنسبه للحركه كل من الحاضرين مامورون بايه لا يتحركوا كما جاء في حديث من مس الحصار فقد كانت المساجد تفرش بالحصبة وقد يشك على أحد أم أرأى السجد والوقوف على الحصبة الخشنة فأمر بأن يصلحها ويسويها قبل أن يدخل الإمام فإذا دخل الخطيب فإنه لا يتحرك أبل يصف على ما هو عليه ولا يتحرك ألا يحرك يديه ولا رجليه إذا كان من مسى الحصة فقد لغى أبلغ كذلك من حرك يديه ونحو ذلك كذلك في بعض المساجد يقوم هؤلاء السائلون ويمشون بين الصفوف على الامام أن ينبه باجلاسهم لانهم قد يشغلون الناس اما انهم ينشغلون برد عليهم واما انهم ينشغلون بالنظر اليهم ومن يريد إعطائهم قد يتحرك بإدخال يديه بمخبئه ونحو ذلك فتكون هذه الحركة أكثر من حركة مثل حصى إذا رؤي أحدهم وشري إليه أن يجلس إلى أن تنتهي الركبة. هكذا كذلك من دخل والامام يخطب فانه يصلي ركعتين جاء في حديث ان سليكان الغطفان دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له هل صليت ركعتين قال لك قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما امره بان يصلي او هل فلذلك قالوا يجوز للامام أن يتكلم بهذا المامومين مثل هذا الكلام أن يأمر من دخل مثلاً أن يصلي الصلاة ركعتين كتاهية المسجد ومن ربيع هذا الحديث وقد خالف في ذلك الأحناف لا يصلي بل يجلس وأمثلينا في عليه البلاد بكثرتهم الهنود والأفغان ونفوهم إذا دخلوا جلسوا اعتقاد منهم على ما علي مذهبهم أن الصلاة لا تجوز والإمام يخطو ومن المشاقة أن الإمام كلما دخل واحدا أمره بأن يقوم أبي أتركهم إذا كان ذلك ما ذهبا عندهم وأما غيرهم أفع إنه يشير إليهم حتى يقوموا ويؤدوا تهيئة المسجد كذلك يجوز للإمام أن يتكلم مخاطبا على بعضهم ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يخطب ادخل عثمان رضي الله عنه فأنكر عليه تأخرا فقال ما هذا التاخر فقال عثمان ما هو إلا أن أفرغت ودخلت البيت وما زلت أَنْتَ ان توضيت وقت فقال والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بالارتسال في هذا اليوم فهذه محاوله بين عمر وعثمان وهما من الخلفاء الراشدين دل ذلك على مثل هذه التوجيهات أني واجأت واجات لبعض المخاطبين، أهل بعض الحاضرين بأشياء إرشادات، أنا ذلك. كذلك أقصت ذلك الرجل الذي طلب الاستغاثة. في الصحيحين أنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله إن جئت الأمور وجعل يا رونق الصبح السبل. فأدو الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا فأغيثه سبتا يعني اسبوعا ودخل من ذلك الباب إما هو غيره بعد أسبوع والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله اتعدمت البيوت وانقطعت السبول فأدو الله يمسكه أما يشعرون هذا الحديث يدل على جواز مخاطبة الإمام هذا هو مما يستهنى يستهنى أيضا إذا سكت الإمام في جلسته بين السجدتين لأن الكلام في ذلك الوقت لا يشغله عن خطبة الخطبة في اللهوات قد توقفت أي ليس هناك إذن خطبة ينصت لها الإمام جالس أن يستريح بين الخطبتين فإذا كلم أحدهم أخاه كاستفصال أو سؤال أو نحو ذلك فلا مهنة مع أنه مأمور بأن يدعو الإمام بين الجلسة يعني بأذي الجلسة يدعو بمهلك وليا اللهم أن يظل أن كثيرا اللهم أن تربي لا إله إلا أنت إلى آخره فكذلك أيضا مأمومون يدعون بين خطتين بما تأسر كذلك إذا شرعت الدعاء يقولون لأن الدعاء ليس بواجب لا يجب له الإنصاد والصحيح أن الدعاء من جملة الخطبة فلأجل هذا ينصتون إلا أنهم يؤمنون كلما دعا بجملة قالوا آمين فان كلامهم بما بينهم ونجواهم فنظر أن ذلك لا يجوز هذا ما يتعلق للنصاد بحث موضوع آخر يقول يحرموا إقامة الجمعة أو إقامة العيد في البلد في أكثر من موضوع واستدلى بان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكرم الجمعه الا في مسجده وكذلك الخلفاء ابو بكر وعمر وعثمان كانوا كلهم يجتمعون في مسجده ياتي الجماعه من اطراف المدينه ويصلون جماعه جمعه واحده في ذلك المسجد ولما أضاك في أهد عمر واسعة ثم أضاك أيضا في أهد عثمان واسعة توسعة أكثر فصار يسعهم في أهد عمر يحصل عليهم مضايقات وتتقارب الصفوف قد لا يكون بين الصفين إلا زراع فأرشدهم أرخص لهم وقال إذا لم يجد أحدكم ما يسجد عليه بل يسجد على ظاهر آخيه يعني لتقاربهم أرخص أنهم يسجدوا المتأخر على ظهر المتقدم يجعل يديه مثلا على الأرض حين أرقبتها ويجعل ظهره وجهه على الظالم من قدامه لاجل الزخام، الزحام ولأجل ذلك وسع المسجد النبوي وصع في عهد الدولة التركية التوسع المعروفة وقبل ذلك وسعه الوليد الوليد بن عبد الملك وادخل فيه حجر امهات المؤمنين فمن جملتها حجره عائشه التي بها الكبر او القبور الثلاثه وذلك لاضطرادهم الى توسعتهم تلك الجهه, الجهة الشرقيه فوسعوا من جهه الشرقيه والغربيه والقبليه والشماليه حتى يتسع لعدد اكثر ومع ذلك ان لم يزال يضيق فوسع ابي هذه الازمنه ابي عاد الملك سعود رحمه الله ثم ابي عاد الملك فهد كما هو عليه الآن هكذا كان جميع القرى وجميع المدن يحاولون ان يجتمعوا كلهم بمسجد واحد وسبب ذلك أن الجمعة شرعت لاجتماع أهل البلد كما أن الجماعة شريعات لعجل اجتماع أهل الحي الجماعة الصلوات الخمس يجتمع فيها كل حي في مسجدهم يتلاقون ويتعارفون ويتمهدلون نصيهة ويتبقدون أحوالهم نحو ذلك فهكذا أيضا الجمعة يجتمع فيها أهل البلد من أطرافها وكذلك من القرى الكريمة التي لا يقام بها جمعة يأتون أهلها كانوا ياتون من العوالي مسيره ساعتين أو المدينة على ارجلهم أو على حمر ونحو ذلك فيصبرون على مجيء ساعتين ورجوع ساعتين لاجل أن يخبروا إذا اجتمع أهل البلد أهل المدينة بياد المسجد اتعارفوا اتعالفوا اتفقدوا الاحوال، اتساءلوا ما بينهم اتساءلوا بعضهم بعضا ما حال فلان وأين فلان إذا ذكر أحدا مريضا اتعادوا بعيادته يونح ذلك إذا ذكر أحدهم الظالمة أو مدينة أو نحو ذلك يقام بمساعده أو نحو ذلك فهذا هو السبب في شرعية الاجتماع العام للمدينة الواحدة في جامع واحد هذا كان في كل العصور الإسلامية يحرصون على أن لا تتعدد الجوامع أكد ذكرنا في إجارة الماضية أن بعض البلاد في الأندرس في مدينه قرطبه وغيرها يوسعون المسك ربما يأخذ مئة ألف ثم يجعلون أقصبا أمنتدة في اطراف المسجد يدخل الصوت ويسمعه البعيدون الذين من مسافة مثلا ثمانين مترا أو نحو ذلك أعدل على يجتمعون مع تباعد القرية ومع كثرة السكان أعمائة ألف او اكثر في مسجد واحد وبكل حال فإن هذا هو الأصل عدم تعدد الجوانب، استثنوا الحاجة ضيق المسجد وبعده وخوف الفتنة، إذ ثلاثة أسباب إذا ضاق المسجد ولم يتمكنوا من توسيعه، أجاز لهم أن يصلوا في مسجد آخر. مع ان الاولى عند تاسيس المسجد ان يحرصوا على توسعته عندما يبداون تأسيس مسجد جامع في وسط البلد يعرفون ان البلد تتوسع وان السكان يكثرون فعليهم ان يوسعوه ولو جعلوا مثلا ثلاثمائة متر طولا وثلاثمائة متر عرضا أو أربعمائة أو نحو ذلك حتى يتسع لعدد أكثر يستطيعون هكذا في كثير من المدن القديمة في الشام وفي مصر وفي اليمن وغيرها أقديما كانوا يوسعون المسجد حتى يأخذ أكبر عدد يمكن أن يتصور هكذا لكن مع ذلك قد يضيق أو مع ذلك قد لا يظن أن أكذوة العدد فإجعلون مثلا ثمانين في 80 أو 60 في 60 ومع ذلك يمتلي ويضيق فرخص لهم في هذه الحال أن يعدلوا هكذا قبل يمكن ثمانين أو تسعين سنة هذه الرياض ما فيها إلا الجامع واحد وهو الجامع الكبير الذي سمع بجامع الإمام التركي أضيفه إلى بعد ذلك الجامع الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف اي لما كذلك ايضا الكثير من المدن مدينه بريده ما فيها الا جامع واحد اي الكويت قبل مئة سنه وثمانين ليس بها الا جامع واحد بعد ذلك توسع المسائق ورخصوا بهذا التعدد وكثرة الجوامع كما هو مشاهد وعللوا بكثرة السكان أن في الرياض مثلا أكثر من أربعين جامعا ومع ذلك تمتلي كلها وكذلك المدينة التي لكان ليس بها إلا مسجد النبوي الآن فيها أكثر من 30 جامعا أو نحوها كذلك مكة ما كان بها الى المسجد الحرام تعددت الجوامع فيها كثيرا وهكذا حتى في القرى عللوا بالضيق الضيق قد يكون عذرا ولكن نقول الأولى توسعة المسجد إذا بقى فإنه بالإمكان توسعتها ولو أن يجعل الدورين أن يتسأل البقيه ومع ذلك يتوسع توسعاً غائدة هذا عذر وهو الضيق العذر الثاني البعد يقد كان الأولون يأتون من مكان بعيد في المدينة يأتون المسيرة ساعتين أقد روي عن ابن أباس رضي الله عنهما أنه قال الجمعة على من أواه الليل يعني إذا كان رجوعه إلى أهله يصل إلى يوم قبل الليل إلا زبته الجمعة يعني لو صلى الجمعة وانصرف الى اهله مثلا الساعه الواحدة عاده انه يكون راجلا وصل اليهم قبل غروب الشمس فانهم من تلزمه الجمعه الا الاكثرون على انه لا تلزمه اذا كان بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ أي مسيره ساعه ونصف يعني على الأرجل يعهدناهم القرى إذا صلى أحدهم الصعف اتناولا قهوة وتمرات ثم ذهب إلى الجامع راجلا أو راكبا همارا ولا يأتي الجامع إلا قرب أرضا الأذان الأول أو نحوه ويرجع بعد الصلاة ويصل أهله بعد العصر او قريبا من ذلك يأتون من قرى ومن مزارع ومن أماكن نائية لاجل حضور صلاة الجمعة ويقولون الجمعة حجة الضعيف هكذا يتكلفون ويأتون من أماكنهم لكن أبيها من الأزمنة تأثر الكسل اتكاربت الأماكن بأشطة الناقلات، السيارات و. إزالة الأعدار ومع ذلك إذا أن المسجد مثلا أذنين كيلو أو انه اخ يقالوا نريد جامعا يخصنا إلا نذهب إلى القرية الأخرى فيجابنا بإهداث جمعه وجامع وهذا إنما يخالف النصوص أن نقول أحد البعد إذا كان بينكم وبين المسجد فرسخ الفرسخ ثلاثة أميال يعني قريب من خمس كيلو أو نحوها فلا يرخصوا لهم أن يقيموا جمعة الا اذا كانوا ابعد من خمس كيلو هكذا هذا من الاعذار كذلك جعلوا اخاك الفتنه وهذا ايضا قد يتعذر به كثير من القبائل فيقولون اعلى نصلي مع أهل بيننا وبينهم شحنا إن نخشى أنهم يستكون بنا أو يظلموننا أو يقاتلوننا أو نحو ذلك فيجعلون ذلك عذرا أجعله العلماء عذرا إذا كان الخوف محققا اما إذا لم يكن محققا بان كان وهميا فلا يكون عذرا كثيرا من الذين يطلبون اقامه الجوامع يقصدون بذلك المصنع الدنيويه ان يرتفع رواتبهم اذا كانوا في هذه الجوامع ومع ذلك بينهم وبين المسجد الجامع القديم يكيل وعن أو أكل ويدعون خوف الفتنة ومع ذلك قد يتزاورون وقد يجتمعون في حفلات وقد يجتمعون في الأسواق في مدن أو في قرى ولا يكون هناك خوف وإنما مصالح الدنياوية أكذرت الجوامع في القرى وكذلك حتى في البراد والقرى الصغيرة بحيث أن بعض الجوامع لا يكون فيه إلا عشرة أو خمسة عشر الذين يصلون فيه وربما سبعة او ثمانية ويقولون لا نصلي مع القريه الفلانيه ولو كان بيننا وبينهم كيلوا مخافه الفتنه لاننا نبغضهم وهم يبغضوننا افنقول اليس هذا عذرا وعلى كل حال تساهلت اللجان وتوسع في الإجن حتى في بعض المحطات التي بالطرق الطرق يكونوا بها أو يكونوا بها مثلا ساكن او اثنان ويجابون بالترخيص أن يكون بهم جمعة ويدعون أنه كان يمر بهم بعض. المسافرين كثيرا ما يكونون خمسة أو سبعة ونحو ذلك ومع ذلك يصلون جمعة والجامع قد تكون قريبه أربع ساعه في او أو ثلاثة ساعة. الا إلا ما شكت عليهم في إغلاق بيوتهم مثلا أو في إغلاقه ومحطاتهم والذهب الى ذلك الجامع تعللوا الاباحه قالوا ا لانها تفعل في الامصار الكبيره العظيمه في جوامع متعدده من غير نكير صار ذلك اجماعا هكذا كانه صاحب الكافي وصاحب المغني الذي هو الموفق رحمه الله وأول ما فعل ذلك في البصره التي اسست سنه ثمانيه عشر وكذلك ايضا الكوفه وذلك لانها اسست لما اسلم اهل تلك البلاد اهل العراق وانتشر الاسلام هناك فاستاذن عمر رضي الله عنه فاعلن لهم ان يؤسسوا مدنا تحسس الكوره والبصره واتسعت فعند ذلك ارخص لهم بتعدد الجوامع اقيل لعصاه بن ابي رباح وهو من علماء التابعين ان اهل البصره لا يسعهم المسجد الاكبر عندهم مسجد كبير ومع ذلك لا يسعهم فقال لكل قوم مسجد يجمعون فيه فرخص لهم إذا كذروا واتسعت البلاد ولم يسعهم واحد وهذا هو العذر في هذه البلاد فإن هذه الجوامع مع كثرتها التضيق وذلك أقعد يستغرب أن في الصلوات لا يصل إلا صف أو صف ثاني أو ثلاثة، وإذا جاء يوم الجمعة يصل أربعة صفا صف، عن أخوهم، وذلك لأن كثيرا من الكسالى لا يأتون إلا يوم الجمعة. إذا كرحوا فنها إذا تعددت إذا تعددت لغاية ذلك لغاية الضيك والبعد وخوف الفتنه، فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة إذا سبق هذا الجامع بالتكفير تكفيرة الاحرام فتلك التي كبروا بعده باطله. وذلك لان استغني بالاولى التي هي السابقه استغني بها فصار الحكم لها وبطل ما سواها اذا لم يكن هناك عذر هذا ما يتعلق بتعدد الجمعه بعد ذلك يقول أبي أي شيء تدرك صلاه الجمعه المشهور انها لا تدرك الا بادراك ركعه فمن ادرك اتل من ركعه فقد فاتته الجمعه فاذا احرم بالجمعه في وقتها اي قبل خروج الوقت كما تقدم وادرك مع الامام ركعه أتمها جمعة إذا جاء والإمام في الركعه الثانية وركع الإمام وركع معه واطمع في الركوع ثم رفع معه ثم سجد سجدتين بينهما جلسا ثم تشاهد معه فإنه قد أدرك الجمعة فياتي بركعه ولو فاته ركع ولو فات ولو خطتان ولو فاته التقدم نقول فاته خير كثير ولكن حيث أدرك شاطر الصلاة عد مدركا إلى الصلاة التي هي صلاة الجمعة هذا هو المشهور مروي عن هؤلاء الصحابة عن ابن مسعود بن عمر عند البعير في سننه وروا الاسلام عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا من ادرك ركعه من الجموع فقد ادرك الصلاه لكن قد يكون هذا الحديث موهما او فيه غلط لأن الصلاة لأن الجمعة غريب لك بخط الحديث مشهور من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة يقول هذا الحديث عن نبي هريرة رواه ابن ماجه أولفه من ادرك ركعة من الجمعة فألي وضع إليها أخرى الحديث الذي في الصحيحين اللفظه عن أبي فريرة من أدرك ركعه من الصلاة معلمة فقد أدرك الصلاة يعني فقد أدرك فضل الجماعة كما ذكر ذلك في باب أضل الجماعة فقالوا بأي شيء تدرك الجماعة فقالوا بإدراك ركعة وإن كان بعضهم قالت تدرك الجماعة بإدراك التحريمة قبل السلام ولكن الصحيح أنه إذا جاء وادرك أكل من راكعة فإنه لا يحسب له فضل الجماعة إذا ذلك عظى الجمعة أبي أبي الحال إذا جاء وقد رفع الإمام من الركوع بالركعة الثانية يعني ما عدرك إلا أكل من الركعة إذا خال معهم بنية الظهر ينوي أنها ظهر ويكون ذلك في الوقت في وقت الظهر فحين إذن يتمها أربعة أما إذا كان قبل دخول وقت الظهر فإنه لا يحسر أبعض الأئمة والخطبة أكاد من الخطبة قبل الزوال وربما ايضا صلوا قبل الزوال ففي هذه الحاله يصل قبل الزوال وجاء اخر وادرك اكل من ركعه قبل ان يدخل الزوال الذي هو وقت الظهر نقول لا لا تصل لها ظهره اترك الظهر الى ان يدخل وقتها زوال الشمس يقول ابو اسحاق مشاكله من الفقهاء اذا ادرك اكل من ركعه أفعله ايه انوي حتى لا يخالف نيه ونية الامام ثم يبني عليها ظفره بعدما يظفر بنيه الجمعه ينوي بعد ذلك انها ظفر لانهما فرضا في وقت واحد ولكن الاهل المشهور انه يدخل اذن ما الظهر هي تاكد انا يا الركعه الاخيره ان وما عذرك الا اكل من ركعه انت انت لك وادراك الجمعه يبقى بعد ذلك التنفل ما ذكروا ضروره للجمعه سنه قبلها ولكن الوقت وقت تطوع فإذا تقدمت إلى المسجد يوم الجمعة فلك أنت توضع بما شئت. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة وتطيب ولبس أحسن ثيابه ومشأ إلى الجمعة ولم يركب. إذن دخل المسجد وصلى ما كتب له. هو انصت لصاحب خطبه الامام ا كان كفاره علم بينه وبين الجمعه الاخرى الشاهد قوله صلى ما كتب له اذا جئت مبكرا صليت ركعتين او تسليمتين او ثلاث تسليمات او اربعا او خمسا او ستا ما شاء الله يليك ان تتطوع ولا بعشر ركعات وأما بعدها السنة التي نُكَّلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان أنه كان إذا انتهى من الجمعة دخل بيته صلى ركعتين بعد الجمعة إذا اقتصر عليهم فله ذلك وإن زاد إذا له يصلي أربعة وإن زاد إذا له يصلي ستة أبا أكثر ما ذكروا ست ركعات بتأذلات تفليمات في ذلك أهدي ذعب أرأيها مربوعة الذي جنراء مسلم وأهل السنة والإمام محمد غيرهم جاء صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات يعني بسلامين فأمر بأربع ركعات وفعل ركعتين الجميع ست ركتان مثلي واربع من عمله هكذا ذكره صاحب القواعد الكبرى الذي هو ابن الرجل هذا ما يتعلق بالسنة البدى ذلك السنن في يوم الجمعة يسن رائعة سورة الكه في يوم الجمعة ورد فيها حديث عن أبي سعيد أبي أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور أما بين السماء والأرض الحديث قد قال إن في سنده مقال ولكنه من أحاديث الفضائل فلذلك فلذلك الا باس ان يعمل به كذلك اعظم من السنن ان يقرا في فجر يوم الجمعه بسورتي الف لامهم السجده ولا تعرف انسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويداوم عليه كثيرا قد يقول بعض الائمه ان الجماعات لا يتهملون الى طول السورتين اذا يقولوا اعمل بالسنه ولا تنظر الى الكسالى ولو كانوا انها طويلة وانها وانها اذا ليست طويله اذا كان الصحابه يتهملونها ولو كان بعضهم مريضاً ولو كان بعضهم كبيراً يتهملون ذلك أفلا عذر لكم ومن كان مريضاً أو كبيراً وتعب من طول القيام أفلا له رخصة أن يجلس أن يجلس إلى أن يركع الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في الجلوس يعني بقوله لقائم قائمها لم تستطع في قائدة وليس أتى طويلتين يعني سورة السجدة ورقة ونسف وسورة آنة أكل من ورقة وكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بالستين يعني بستين آية إلى مئة آية يعني قدر ثلث سورة البكرة أو قدر ثلث أو نصف سورة أهل عمران وهي أني أكره بها بسورة الصفات وهي زلد الورقات ونصف إذا لا تكون طويلة ثم يقال الحكمة في السورة إلى في السجدة فقط يعتقد بعض الأم أو بعض الأئمة أنه يكفي قراءة سجدة فيقرأ مثلا سورة يقرأ باسم ربك ويسكد فيها أو سورة السماء شكت ويسكد فيها وهذا لا يكفي اي ان القصد احتوت عليه سورة السيده احتوت على المبدا والمعاد احتوت على بدء خلق السماوات وخلق الانسان في قوله تعالى خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على الارض ما لكم من دون اموالي ولا شبين ولا تتذكرون ادبر الأمر إلى قوله وبدأ خلق الإنسان من طين إلى آخر الايات وهذا في المبدأ يتذكر أو يذكر الناس مبدا الخلق وقيل إن مبدأ الخلق كان في يوم الجمعة وكذلك أيضا يذكرهم المعاد إذن قوله ولو ترى إذن المجرمون يأكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أغسلنا وسمعنا إلى قوله أب من كان مؤمن كمن كان فاسقا إذا يستوى نعمى الذين آمنوا إلى آخر الأف ويأتفل أفبها المعاد أيضا وفيها الثواب والإطار وهكذا ايضا في سورة هل اتى فيها مبدا خلق الانسان هل اتى على الانسان شيئا من الدهر هل لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نطفة مبدأه خلقه من نطفة عن ان شاجر نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان اتيناه السبيع اما شاكرا واما كفورا ثم فيها ايضا الثواب والعقاب إن أعتدنا للكافرين السعيرا ان الأبرار يشربون من كاسب فبها الثواب والإطاب وفيها أيضا المبدأ والمعاد فالسورة مقصودة لأجل أنها سورة بعض الأئمة يقتصر على قراءته نصف سورة السجدة إلى السيده ويترك النصف الثاني او الثلث الاخير نقول هذا خطا اما ان تقرا السورتين التامتين وإلا تتركهما الا تعمل بشيء أن يخالف السنه اذا اردت اتباع السنه فانك تقراهما اتباع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول و تكره و مداومته عليهما لماذا لئلا يظن بعض الناس ان يوم الجمعه مفضله بالسجود في فجرها الكثير من العامة لا يعرفون يوم الجمعه الا اذا سجد في الفجر يقولون هذا يوم الجمعه الإمام السجد في عدية الصلاة فيظنون أنها مفضلة عدية الصلاة بالسجود فيها فإذا تركها في شهر مرة أو في شهرين ينهو ذلك علموا بأنها ليست لازمة وذهب آخرون إلى أن العلة في عدم المداومة اي لئلا يظن الوجوب انها واجبه وان من تركها فلا صلاه له هذا من الحكمه الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أكبر الله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 حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على السلام Hij is aan العيدين وهي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم داوم عليها وشروطها كالجمع لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمع قاله في الكافي ما عدى الخطبتين فإنها في العيد سنة لقول عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه شهدت شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه أبو داود ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها وتسن في الصحراء لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في الفطر والأضحى في المصلى متفق عليه وكذا الخلفاء بعده ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى نص عليه لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما متفق عليه ووقتها كصلاة الضحى لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه كانوا يصلون بعد ارتفاع الشمس ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى عمر بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخير الفطر وذكر الناس فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء لحديث أبي عمير بن أنس رضي الله تعالى عنه عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه إسحاق والخطابي ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية وآخر النهار ما الضيق عن ذلك غالبا وسنه تبكير الامام ليحصل له الدنو من ال... وسنه تبكير الماموم ليحصل له الدنو من الامام وانتظار الصلاه فيكثر ثوابه وتاخر الامام الى وقت الصلاه لقول ابي سعيد رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه الإمام مسلم ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار بقول علي رضي الله تعالى عنه إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا حسنه الترمذي وقال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى لحديث جابر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكذا الجمعة قياسا على العيد <تصفيق> بعد الانتهاء من صلاة الجمعة ذكروا صلاة العيدين العيد في اللغة اسم لما يعود ويتكرر من الاحتفال والاجتماع العام إما بعود الأسبوع أكى الجمعة وإنها عيد الأسبوع وإما بعود الشهر وإما بعود السنة وللمسلمين مجتمعات يجتمعون فيها فعلا منها اجتماعهم كل يوم للسلوات الخمس واجتماعهم كل أسبوع لصلاة الجمعة واجتماعهم لصلاة العيد في السنة مرتين واجتماعهم الكبير في موسم الحج المفروض في العمر مرة هذه اجتماعات يجتمع فيها المسلمون من أطراف البلاد ويتعارضون ويتعالون بينهم العيد لا شك أنه يوم فرح ويوم ابتهاج ويوم سرور هذا معروف أنهم يقولون نفرح بإدراك العيد وهذا يوم كأنه عيد وما اشبه ذلك قال العلماء إن في بإقامة الجمعة شكر الله على أن أعانهم للمواضبة على صلاتهم سبعة أيام فيجتمعون بعد ذلك في اليوم السابع ويؤدون هذه الصلاة ولهذا عادة يكون يوم الجمعة يوم فراغ غالبا أنهم يتفرغون من أكثر أعمالهم هذه مناسبة يوم الجمعة مناسبة عيد الفطر إذا من الله عليهم وأتم الصلع الصيام وأتم القيام وأتم القراعة والعبادات والتقربات في شهر رمضان وكملوا ذلك أفإنها نعمة كبيرة أفلأجل ذلك يشكرون ربهم بجعل هذا اليوم الذي هو أول شهر شوال جعله يوم عيد يفرحون به بما أبي بما حصلوا عليه من هذه النعمة التي يتوهيقهم وإعانتهم وتسديدهم من أداء هذه الإبادة. وذلك فضل كبير لذلك اصبح هذا اليوم يوم عيد ولكن لا يجعلونه يوم طرب ويوم لهو ولعب ويوم اشد وبطر بل يجعلونه كاعياد المسلمين يوم شكر وذكر ويوم صلاه وعباده ويوم خشوع وخضوع إذا كلا، فأول شيء يبدأون بالتكبير إذا رأوا هلال شوال، إذا دخل يكبرون كما يأتي عزا من شكر الله. ثانيا في صباح ذلك اليوم يأتون بهذه الصلاة. يدل على أن اعياد المسلمين أعياد عبادة ويأتون بهذه الصلاة ويجعلونها ظاهرة ويجعلونها على هيئة تخالب بقية الصلوات بزيادة تكبرات وبزيادة قراعة جهلية ونحو ذلك هذا أمن شكر الله تعالى على هذه النعمة أما عيد الألحى فإن أول شهر الانتجاه شهر عبادة أوله يكبرون بيها العشر ويسرعون لهم أن يصوموها أو يصوموا ما يكون منها وإن الأيام وكذلك أيضا يشرع لهم ان يتكربوا بها بالعبادات بالصدقات و واجتخاروا بالاعمال الصالحه الى مضاعبهاتهم الخالقه اذا اذا اتموا هذه التسعة ايام وانك ان اخوانهم في المشاعر قد اتموا مناسكهم قد احرموا وقد باتوا بميناء يوم التروية وقفوا بعرفة وقد باتوا بمزالفة الصباح يوم العيد وقد رجعوا إلى ميناء ويعملون على تكملة أعمالهم فكان ذلك عمل برز أعمالا صالحة فلا ان يكون اليوم العاشر يوم عيد وشرع لهم به ايضا ذبح الاضاحي التي تعتبر قربات يتقربون بها الى الله تعالى يرجون اجرها وثوابها كما ذكر ذلك في باب <تصفيق> هذه هي المناسبه سمعنا ان بعض المتطرفين او بعض من يطعن في الإسلام يقولون إن رمضان شهر تكليفة وإنه شهر مشقه وإنه شهر أثيقة شهر سكيل على الناس ولأجل ذلك اليوم الذي بعده جعله يوم عيد هذا التوحام قد اتوهمه كثير أمن الجهلة وقالوا إن عيد الفطر للفراه من آية رمضان حيث خففت أمام تلك الأعمال التي كانوا يعملونها بالشهر فيفرحون ويجعلون اول يوم يوم عيد إلا شك أن هذا ظن خاطئنا عليهم بالله إن ما هو أهلي شكر الله كما ذكرنا ثم ان كثيرا من الخائفين لا يجعلونه يوم فرح بل يظهر على انبه الحزن يقول القائلون لما رؤي يمسي في ليله عيد أبي يقول بحرمه غربتي شمس الصدود الا تطمئن علي الا تجود سرور العيد كاد عماً لواحي وحزني في ازدياد لا يبيد إلى كنت اقتربت خلال سوء إذا عذري في الهواء ألا أعود وغير ذلك مما ما قالوه في هذا أم من أقوال أوردها ابن رحمه الله أبيل طائف المعارف وذكروا انه خيب من الورد أرأى قوما يضحكون في يوم العيد فقال إن كان هؤلاء قبل من صيامهم فما هذا فعل الشاكرين وإن كانوا لم يقبل منهم فما هذا فعل الخائفين فلأجل ذلك كثير من العابدين كثير من الصالحين يظهر عليهم الحزن في يوم العيد ويقول أحدهم إني ومرت بطاعة وقربة وفعلتها ومع ذلك لا أدري هل قبلت مني أم لا فأكذا كانوا ينادون في ليلة العيد أيها المقبول أني ألت أيها المردود جبر الله مصابك وعلى كل حال فان العيدين لها احكام ومن احكامها اعداء هذه الصلاه المعروفه اما حكمها فالمختار انها بر وكفايه في البلاد هكذا إذا قام بها مجموعة استقط الإثم عن الباقي فاذا ترك أهل البلد آثموا كلهم لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام وذهب آخرون إلى أنها سنة إليست أجب لو تركوا أبلا شيء عليهم استدلوا ابي ان الفرائض هي خمس وماذا زاد عليها فليس منها اي الحديث اخبرها من الله ارتبط عليهم خمس صلوات ولكن علم ما جاءت الادله والتاكيد لصلاه العيد فلا بد من القول بوجوب جنسها ورجح بعض العلماء شيخ الاسلام ابن انها تجب على الاعياد على كل فرد بعينه من المكلفين المكلف هو الحر البالغ الرشيد فلا تجب على الصغار ولا تجب على المجانين ولا تجب على المماليك وأما بقيتهم فانها تلزمهم يلزمهم ان يحضروها واستدل ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء إلى صلاة العيد حتى أمر بإخراج المخدرات أدوات الخدور أمر بإخراج النساء ويسمى العواتق أخرج العواتق ودوات لقع الخدور فسئل قيل له إهدان لا تجد جلبابا يعني رداءا فقالت لتلبس صاحبتها من جلبابها يعني ولو خرجت المتان في جلباب حتى أمر بإخراج الحجر إن يشهدنا الخير ودعوه المسلمين ويعتزلنا المصلى فإن هذه أدلة واضحه على أنها واجبة على الآيان وأن من تركها وهو قادر فانه آثم ويختار هذا القول إعباب المشائخ فمنهم الشيخ ابن سعدي والشيخ بن ثيمين يرون أنها تجب على كل فرد فرد من المكلفين لهذه الأدلة ولكن الأمل على أنه لا لا يعاكم ولا يؤدم من ترك من العامة وذلك لأن المشهور أنها برضو كفاية ولأن تكذبهم قد يكون فيه مشطة إذا كان كثير يتكاسل عن صلاة الجماعة والمساجد قريبة فكيف مع ذلك يكلفون بان يذهبوا الى صلاه العيد فقد تكون في مكان بعيد هكذا شروطها كشروط الجمعه يعني لا بد لها من شروط الجمعه فلا بد اولا من الوقت كما سياتي ولا بد من العدد الذي أكله أربعون. ولا بد أن يكون في بلد مقيم في بلد يسكنون في بناء عذاب. فلا تجب على البوادي الرحال الذين يتنقلون. ولا تجب على المسافرين. الذين يسيرون في الطريق ولا تجب على اهل البلد إذا كان عددهم قليلا إذا كانوا أكثر من الأربعين هذه شروط الجمعة قالوا ألي أنها عيد أصلاة عيد أبعى أشبه أصلاة الجمعة الجمعه اشترط لها خطوتان والعيد لها خطوتان ولكن حضور خطوة الجمعة واجب ومن تمام الصلاة لمن كان حاضرا بخلاف خطوة الجمعة خطوة العيد فإن استماعها سنة ولكنها سنة مؤكدة الإمام في الخطة ينصهم ويعلمهم ويكونوا يفيدهم ورد ريهادين عبد الله بن السائب قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاه يعني قدم الصلاة قبل الخطبه قال إن نخطب خطاب فمن أحب أن يجلس الخطرة وليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب حاقد رأى أبو داود فرخص لما حضر الصلاه ان ينصرف اذ دل على ان حضور الخطبه ليس بواجب ولكنه سنه مؤكد اذا وجب حضورها ولو وجب استماعها كخطبه الجمعه السنه ان يصلوها بصحراء ان يخرج خارج البلد اذا كانت الصحراء قريبه يعني مثلا أثنين كيلو ثلاث كيلو يخرجون في صحراء في طرف البلد ويصلون لا يصلونها في الجوامع ولا يصلونها بين البيوت يعني أنها الشعار تكون في مكان بارز أهديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في العيد يخرج في عيد الفطر والأضحى إلى المصلة وكان المصلة شرق المدينة أي شرق البقيع المصلة كان أي شرق البقيع الآن المعروف الذي هو المقابر. هناك ينصب له صخرات أو الأبنات يجلس عليها بين حفتين على عليها ما يخطب وهكذا إذا الخلفاء كانوا يخرجون خارج البلد ثم يخطبون خارج المدينة أي في الصحراء كانوا كذلك قبل سبعين أو ستين سنة في هذه البلاد يصلون في الصحراء المسلة المعروف الآن الذي في شرق دخنة وقرب شارع البطفة كان في ذلك الوقت لما أسس في صحراء كذلك عبار كانوا يصلون في أطراف المدينة الرهام كل أهل حي يصلون في مصلاهم لهم صحراء قريبة منهم ولكن لما بعثت هذه الصحراء اجعلوا مصليات في وسط البلاد مصليات الاصل انها شبه الصحراء يعني مسوره غير مثقفه كذلك ايضا اضطر بعض اهل الاهجاء الى الصلاه في الجوامع وما ذاك الا لبعد الصحراء عنهم فلم يجدوا بدا ان يصلوها داخل المساجد الكبيره هكذا ذكر انه يكره التنفل قبلها او بعدها في ذلك المصلى اذا جئت والناس قد يجلسوا ابا انك تجلس ولا تقول اصلي ولو كان في غير وقت النحي ابا انك تجلس الغالب انهم ياتون في وقت النحي انهم ياتون قبل ان يخرجوا ان تطلع الشمس قبل خروج وقت النحي ففي هذه الحاله يجلسون <تصفيق> كذلك لو جاءوا بعدما طلعت الشمس وبعدما خرج وقت النهي الأفضل أنهم يجلسون لكن إذا كانوا في داخل مسجداً مسولاً كجامع من أجوانه فإن الأفضل أنهم يصلون كتحية المسجد ركعتين. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي بركاته كذلك التنفل بعدها في إذا اذا تنفلوا فانهم يتنفلون في البيوت بعدما يرجعون او في مساجد داخل البلد اما في موضعها فلم ينقذ بل عباد الجماعين لخطتين ونحوها ينصرفون لكن إذا كان أحدهم يصلي في مثل جوامع وكان قد اعتاد أن يصلي صلع أبوها أعباله أن يصلي فيها ركعتين أو أربعة نحو ذلك الحديث من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين صلاه العيد ألم يصل قبلهما ولا بعدهما قد يقال انه صلى الله عليه وسلم تاخر ألم ياتي الا قرب وقت الخطبه أبعد خروج وقت النهي ولما جاء اتى امام مكانه الذي امر به الامامه صلى فيه الإمام ولم ينهى غائره عن الصلاه بذلك المكان ولكن لما تتابع الامل على انهم يصلون على انهم لا يتنفلون فيها اركلها هذا التنفل ونؤجل الباقي الى الاسبوع الاخر ان شاء الله والله اعلم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 شهداء لله, ولو شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وَمَن تَنَفَّسَ أَوْ تَحَجَّرَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثم كفروا ثم ازدادوا مَكَفَّرُوا لم مَسَّدُوا الله ليغفر لهم اللَّهُ ليهديهم لَهُمْ لَمْ اللَّهُ لَهُمْ وَلَا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 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها, بها ويختهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قانون ألم نكن نافين وإن كان للكافرين لخيء قالوا ألم نستحف عليكم وننعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة وأن يجعل الله لكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادرين الله وهو خادره وإذا قاموا إلى الصلاة قابوا خسالا يرام Nadat we naar beneden is لفضيله الدكتور محمد We gaan niet niet kunnen vergeten. Maar wat is het probleem van de mensen die het het وكان الله شاكراً عبيلاً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 إِنَّ لَكَ فِي سَبِيلِ النَّمِيسِ ساقًا قُلْتُ إِلَى الأَرْضِ أَرْضُكَ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَنَمَتَ حَيَاتُكَ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إلا قليل إلا تنكروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما, ويستبدل قوما غيركم ولا تغرون شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصرونه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيتنيه إذ في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ان الله متكلته هو لي وان يدمد جليل الدين الذين كفروا الفلا وكلمه الله من Sluiten we daarom in de buurt. de ولكن شرح الله جعاتهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا في كل زادوكم إلا خبانا ولا أوضعوا ولانظروا خلالكم وادعوا لكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم به الظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور وقل له لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله, وظهر أمر الله وهيكاره ومنه الذي يقيم إذن ولا تفكرين على في فتن في وان وإن يا لا لا لا لا لي خلتي من جنبي، يا أنت تبيكي قد أخفيه، أنظر لي، Thank you.